ا ل ل ه م ع ا ف في ن ي بصري ل ا إ ل ه إلا أنت ا ل ل ه م ع ا ف ن ي في ب د ن ي ا ل ل ه م ع ا ف في ن ي س م ي ا ل ل ه م ع ا ف ن ي في بصري ل اجتماعي